y mm -hmm. شرخ الله و o no. dann am anfang von And I must shake under the phone, My body It's لا يا مولانا لا لك لا لا لا كماني لا قال <تصفيق> الى كده يا الله ما شاء الله كنا اللي جابت هنا وعد من النظر كانتك على طول بسم الله ورحمة ورحمة الحمد يا الحمد كريم الحمد يا كريم ورحمة عم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 الله يا مونام بركة ده الربة ده بتاعك كمائش يوم الله جفور الاسف عليك يا شيخ ده ده You yeah. Bye تحليك وحنا. إِلا إِلا إِلا أَحْسَنَ إِلَّا أَحْسَنَ ناخوادگیه ما شاء الله كمان كمان الله. ايه. ترجع مولان كمان يا عم انت دي ذكريات يا ابو ايمانك نعم قول dimen la de Yeah, we're going to do it, do it, do it, Eeeh <laughs> <laughs> میخ قادر على كل شيء هو اما خدا من و I love.